نظرة نظرة. أي حاد يا العير هل لا بقينا؟ فتلك الربا دوحة ناظرين كأن الزهورا بها ناطقات تبارك يا أحسن الخالقين أي حاد يا العير هل لا بقينا؟ فتلك الربا دوحة ناظرين كأن الزهورا. بها ناطقات تباركت يا أحسن الخالقين على صفحة الماء ظل الكناري يصب التلاحين للسامعين وفي نسمة الروض نشر الخزامى يبث التحايا إلى القادمين يا حادي العيري هلا بقينا فتلك الربى دوحات الناظرين كأن الزهور بها ناطقات تباركت يا أحسن الخالقين أيا حادي العير هل بقينا فتلك الربى دوحات الناظرين كأن الزهور بها ناطقات تباركت يا احسن الخالقين وتلقي الظلال الغصون الدواني فيقدم حينا ويحجم حينا وللعشب فيها حديث جمال طوى بعد أسفارنا ما لقينا يا خاديا العير ما بقينا تلك الرباد وحات ناظرين كأن الزهورا بها ناطقات تبارك يا أحسن الخالقين ايها هادي العير هل بقينا فتلك الرباد وحات ناظرين كأن الزهورا بها ناطقات تباركت يا أحسن الخالقين وحب الندى ضاحكات الثنايا مرايا بشمس السماء يحتفينا وللماء بين الصخور سياب يحن إلى لهفه الظمئين يا خادي العير الا بقينا فتلك الربى دوحات الناظرين كأن الزهور بها ناطقات تباركت يا أحسن الخالقين أيا حادي العير هلا بقينا فتلك الربى دوحات الناظرين كأن الزهور بها ناطقات تباركت يا أحسن الخالقين